وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ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 tilka amanijhum qul ha tuzurhanakum in kuntum sadiqin bal man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu falahu ajruhu inda rabbih wala